أتوقف علينا مش أنسك بصدق محاذا تبدأ سابق للأوض التالي محاذا تبدأ سابقا للأوض التالي ان شاء الله نكلم ونبتع شانا جاني عارفين الكلام بات ونحن ان شاء الله وفي جميع الوقت ان احنا نذكذ الكلام ان شاء الله نكلم عن الزورة عمي تفسألو بالنسبة من سورة عاملية الساعدين فيها سورة مكتية لها سماك القرآن المكتب لها سماك القرآن المكتب إنه يتكذب في مساء الاعتقاد وأن آياتيه قصورة وهذه السورة على خصوص فيها وكان العلماء يقولون كل سورة فيها كلا فهي مكتية و هذه الصوره من العقد تكلمنا عن بعض الاشياء التي تتعلق بالهيكل العام لتفسير الصوره اللون والمطلع والمقطع وتكلمنا عن ال روابط التي بين الصوره وتكلموا ايضا عن يسمى بتقسيمات الصوره خاصه بالخاصه والفصل بال <تصفيق> ا لسه ما اتكلموش انا تكلمني على حصص التخلص من الاقطاب وان ان حصص التخلص ده شبه يعني شبه بارعه شبه البلاغه وقلنا ان الاقتصاد ايضا شبه ورد في كلام العرب ولا تقرئ القران كما في صور الاحياء وهذا نحن نتكلم اليوم عن سورة النمس فالله عز وجل يقول عما يتساءل فهذه بداية مطلح عجيب هذا السؤال استفهامي استفهامي إرادة وإنكار الله عز وجل يمكن عليه سؤالي لأن العربي أخواني كان عينه استعداد أن بكل شيء إلا أن يصدق بسجنه وهو خضية البعث البعث جيني اجتفلت بلغة العربية وهذا هو السر في أن الله سبحانه وتعالى كرضى خضية البعث في سورة القرآن الكريم وأخام الأدلة والبراهين عليها وكل الأدلة والبراهين على خضية البعث أدلة حسية حتى يبعى سلسقة في قلب السامع وفي البحرات ربنا آجت على قضية البعث إن أنت مستبعف ومن أشهر السورة التي تتكلم عن البعث من ألفها إليائها سور سور سورة ياسين سورة ياسين تتكلم عن البعث يوجدون ربما سورة ياسين على البعث او كنت انشأت البراهيم البراهيم البراهيم الدلع ليه اختاد البعث وكنا براهيكم السجد ودي عظمة القرآن فربين عيزة وبين ينكروا في يوم العياد اتى بعظم بالم وفدته في يدك وقال لي بصى الله منكر عيزة اتشعب يا محمد ان هذا يبعث يومكيا؟ الفاتح تفت خلينا نطلع بس في يوم ثاني فسدخل الوقت والله عايز اني اسجل ذلك في الصور التي تتكلم عن البعث اضر بهي بعث اضر بنا ونسي حلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل الذي انشأها اول مره وهو بكل خلقها لا وجد فرج فالله عز وجل يقول عنهم بسيط الجامع عمّا يتسألون وإنما إذا سبقها حرف الجامع يُعدى تؤلفوها يعني في كتب كتب عمّة مش عمّة بالألف يُعدى بالألف عمّا يتسألون عن النوى العظيم اليوم البعث اليوم القيامة الذي يوم فيه مختلفون. فهذا دليل على إنه لا يتمين العرب من كان يؤمنه أو مصدق بقضيح ليه؟ لا ولكن الرأي الغالب عليهم إنه ممتنونة فالله عز وجل قال كلا شاء ولا ذكرت الإحلام المرة السابقة أن كلا من أدوات الانتقاط نقولنا الانتقاط من موضوع لموضوع طريق الطريق الأول الاقتباط إن أنا أنتقل من موضوع لموضوع وأقول له. يعني كنا نتكلم في السياسة أو نقلبين في الاقتصاد سلب من الاقتصاد كل ما يجري أنتقل من موضوع لموضوع أقول لك سيبك من موضوع سيبك من موضوع لايك شوف موضوع لايك شوف موضوع لايك يجري نسميه اقتصاد اقتصاد ولكن نوع تاني يسميه حسن التخلص أن تنتقل من موضوع إلى موضوع دنيا أن يحس السامح ويجب فيه كبري تعجع كبري مثاله عينك سورة مثلا أجدلك أحلى إيه؟ أحلى انتقال اللي أنت ما تنسونش أبداً ها؟ سورة إيه حص في سورة الجن سورة الجن المتحدث في سورة الجن الثاني والأول عفريك الجن والثاني <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال من كلام الجن إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتقال عجب من العجب تخذ بي عمارك انك تلاتة كانت تشعر بأني خلاف بين الجوس الأول من الصور وهو ايه وأن يقول ايه وأنه لما قام عبد الله ينعوه كان يكونون عليه إيبلا قول قول ايه ما هذا وهي بدأ المير فحسناه في التطاق وما تحسش ما تحسش ان فيه نقلة هذا ما يسبب ها خصة خصة فكذلك من الأدوات لنمتعدك فيها أبداً التي تستهدم في الانتقال من موضوع لموضوع هيا <تصفيق> كلا تلك في موضوع؟ لا في موضوع التالي وانت ما تشفر أهو عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي يوم فيه مختلفون <تصفيق> كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ما بعدين؟ هذا ما <تصفيق> لم يعلم <تصفيق> انت ما بتحسش انك انت بتفكر واحد يقول لي, لي لا لا. مصر. مصر. مصر. ده اختضاب ولا مش اختضاب حاجه دكتور واحد ميه سنتي ميه راس كل يا شغله ثم كل يا شغله كل شغله كل اداه رجع وزدت يعرف يعرف يعني يعرفوا يعرفوا وبعدين بدأ نيش كل هذه الأذلة شو بان؟ يتكلم عن الخضرة الإلهية وطريقة القرآن في العرض بالطريقة عجيبة شوية يعني ربنا اللي عمله ربنا اللي عمل هو اللي عمل هو اللي عمل ومثل كل, كل اللي عمل دينا ما يقراش يبعث يبعث بلاي مرة تاني تاني؟ يعني الأذلة دي أذلة على الخضرة فربنا عنده يستسهل ها ا لم يجعل الارض للعباد وسهل الحياه فيها انت ما تعرفش قيمه الارض الوحيده دي قال لي اذا رايت الجبال اذا شئت تعرف مثلا قيمه مصر وحضن مصر تعالش بالذهاب الى ملكة كلها جباد والبيوت تقام على الجباد والبيوت تقام في اليمن على الجباد والبيوت تقام في لبنان على الجباد أخذ نهارك؟ إذا جيت أن تعرف مثلاً قيمة أرض مصر انظر إلى الجبال التبكت وما فيها من جبال أخذ نهارك؟ فطبعاً تشهيل الأرض وتمجيل الأرض للحياة هذا الله عز وجل يمتنه فيه على إعجابك يعني من ضمن الحياة عندك في المكة المكرمة مثل عشان تلتقل من شارع لشارع تخش نفع ثم انت تسأل نفسك عمل النافع إزاي بالديناميل بالديناميل وانا شفت المرنة داعي هنا في مصر يعني انا اول ما اشتغلت اشتغلت في ملطاع قرب السج العالي اول ما اتعيني خطوة في الوقت ما في تسمى في هذا الحمد منطقة التكامل بين مصر والسباك واقام هناك مستشفى وجاء التوضيع على هذا المستشفى خلال؟ فعشان اوصل هذا المكان بنزل اسوار بعد 17 ايه ساعة في القطار وبنزل اسوار وقت من اسوار الى منطقة السجن وبنزل في منطقة التكامل لما تنتقل من منطقه اسوان لمنطقه السد العالي انما ايه في, هي في بين ايه الجبال. في بين الجبال فتشاح ان القطار يقطع عايزين مسافه بين الجبال عن الجبل عن يميني وجبل عن السنب. السؤال كيف تم هذا بالديناميك كيف تم مد سكه حديد ما بين اسوان ومنطقه السد العالي ها ان طريقه يفجر فيناميل عشان يفجر المنطقة دي يوم يخش الجمل وبعدين يشام المنطقة بنعمل فيها سيكة حديدة لان طبعا انت عارف ان المشروع السادل العالي كانت كل فلوس البلد كانت هناك فكان مشروع حالي فلا بود ايه بقدامه هو الشاهد ما كان شيف عليك محاول ليه كان سيسلم كبير اه طبعا مال ايه ما هو جمل يعني جمل يعني ايه محمد صح يعني جمل يعني واحد مسافة طويلة مش جبل يعني النتوق. لا قاعدته. اه. المنطقة من تفيد وماشي كترجو اللي هي دي وجامل منظر مخيف يعني. فشيدي الكلامي لله سبحانه وتعالى. ان يمتنع عباده وتمييد الارض. ليه الناس كلها طبعاً افناصر. ها? عشرة واحدة. المنطقة سهلة. تراشي ايه إن بلدنا انا مفروح مدامي. يا كلها جبالي. تروح مش سعولية كلها صحة ما حاجتش أنا في قيمة مصر إلا بدأيها منوار الدنيا كلها بلادي أخرى كلها واجهة وانتيان كلها أرض إزرعية صحة من إزرع الأولادة علي الأرض مهادة أي الممهدة للعيش والجبال الأوتادة وإحنا كلمنا عن الآية ليه وكلمنا عن البيتور زيون المركات إن الدكتور زهنون مدار يعني أنا بقول له حضورك المدكتور زهنون مدار في إعجاز العلمي كثيرا وما زال يتكلم وسوف يظهر يتكلم ولكن لم أره نضح بهذه الكلمة إلا عند تفسير هذه الآية قاله لو لم يكن في المصطف إلا هذه الآية لأمانته؟ لأ لأمانته بالمصطف لأمانته بالمصطف لأمانته بالمصطف ده رجل متخصص سهلته علوم الأرض فبقول لحد سنة ٩٥ كل المبسوعة العلمية التي كانت عن علم الأرض كانت تصد الجميع بنات نجوء بودات أو نجوءات تظاهر على سطح الأرض حاجة كده طبعا كده بس إيه اللي واحد هو القرآن الكريم جعلها أوتادة تصبح رأيك وبعد اكتشف العلماء بالأدوات الحديثة. بالأدوات الحديثة. سواء كانت عن طريق الاستسعار عن بوع. او عن طريق اه اه او عن طريق كذا او عن طريق كذا. ان كل جبل كل جبل اذا كانوا امتدادوا على سطح الارض مثلا. اه كان مت بتاعت جام مش وديه. اه اه عشر مرات او خمسطاشا مرات. وهذا الوصف يكون قلة في الواتف. يعني شوف قبض التفاعل دي على ظهر الأرض يبتع في الأرض دي عصر مرات وخمسرسة يبهانا ده ده عين الأرض ايه؟ على ده جمل ايه؟ واته واته يقولي كده لأسه يقولي الكتاب الوحيد الذي وصف الجبال بأنها عيثات القرحة تبقول لو لم يكن في المصطف إلا هذه الآية اللي أمانتوا بالجوهبات ويقولي بصراحة أنا أول مرة سوا عملتوا ايه هذا الكلام عند آية ايه هي الخاصيه للتخصصا وذكرنا سابقا ان احنا عشان ااا الكلم في الايجاز العلمي لازم ايه اربعه اربعه واحد هو حقيقه علميه بها المتخصص اثنين واخد في اللغه العربيه ثلاثه يوافق متخصص متخصص الشريعه اربعه مخالفه قواعد اللغه التخصص والخلط الاراء من حساب من نفسه قال ابن قال مجاهد قال كنف وده رأيه نمضي الأراض هل هذا يظل في شيء؟ لا يظل في بل هذا من معطياف القرآن معي؟ دكتور الوصول الكبري اللي هنا نقول الآية كلا سعر نفسه ما كلا سعر لسعر الكبري كلا الآية كلا الآية نفسها ولا وجهة؟ الآية كلا نفسها كلا نفسها طلب كل من الموضوع إلى موضوع دون أن تشرح كل شيء يعصم وكل شيء له بنقول ان نجعله الارض مهاد وبدا يستدل على قدره في الله العظيم يعني اللي عمل الارض مهاد وخلق الجبال اوتاد وخلق اييه وخلق ذكور وازواج ايوه اسبوع زمان انا يعني يعني سنين سنين من كل سنين شيء لا هو ال على ايه هو عايز يوكب عايز يوكب لكن هو مش كل كل زمان ان العلل الذين يتكلمون في مساء الاعتقاد لا يتصورون اللي احنا ندرس الوقتي في المدارس الابتدائية والسنة والإعدادة يعني أنا, انا فيك انا في ابتسانهم كان لسا منزلين من علوم ما ينسمى بس الفيزياء الفيزياء بتاعت ايه؟ الفيزياء بتاعت الزرة كيف لسا منزلين؟ نتكلم عن الزرة نشعر اه يعني انت عندك المادة نفسها ما تتصلنا ليه؟ الخشب او مزاج او اي حاني تتكون من ايه؟ من الملج وبعدين تكسر الملجة في فيه ده تكسر المزيئات تتكون من الزرات الزرات تتكون لوان وحولها كهالب كهالب ايه؟ مجبه مجبه وسريبه صح؟ كهالب سريبه ومجبه صح؟ بي فيه مكونات كل حاجة كده عاش ومحشوب سريب ومجبه وكل كله كده واللي جاي كمان بيدل على ان الزواج سنه كونيه السبيل الاول هي بس خليك خالص معايا خليك احاور معايا بعد كده اه بص يا شويه معايا ايه فن الجو كله قائم على هذا الاساس هو اساس ايه الزوجيه هو ايه الصفتين سالب وموجب عاش ومسوج حكايه وديتني قلت لك كده ليه واحد كده كان مش يتجوز عن الفطره طب خرجت عن سنه الله التAWنيه كنت كل كده عايش ومنشوف ده ده الامر في غايه الاهميه ما ينفعش واحد يعيش لوحده ده وذكر ربنا بيقول وحد اخلقكم ها وده وديت بيقولوا على الجواز ايه ها الزواج يسمونه ليه فكره ولجازك خلينا تلاحظوا حاجه غريبه قوي العازي <تصفيق> <تصفيق> يعني ورا الله عز وجل فالرجل حب المطره ورهز في المطره حب الرجل يبقى خلاص فطري ولجازك انت لما تشوف شاب يعني تعدى او تجاوز سن الزواج فين الشيء نفسه والشكل بعناسهم ايه؟ والمرأة كذلك؟ والمرأة كذلك ويمكن لانا كيفية بطسة بتاعة الدكتور اللي كان يشتغل عندنا هنا في التأمين ويشتغل عندنا هنا في المجمع وكان الدكتورة كبيرة وجدعة متميزة يعني وفيه في إيكو يعني اللي ولا إشاعر قالت وكان بصراحة متميزة جدا المهم الدكتورة فيه كل ما فيه كل ما تتحمل مع تمشي فيه. في جامعة مش شكلة معي إيه اسمه كله جاهت هناك تشكل مع المرضى وتشكل مع ناسهم وممّا تشكل مع ناسهم بحاجة عالي خلاق فهجت نتكلم مرضى وقوله الدكتورة دي عمالي كده فهجت نتكلم يا جامعة السيد لي ما, ما جوزيتش قالت حجار يوم بتجوز ها هذا الظبع وفك مهاجم سجياني تبطي وفيه كبيرة ما بتحولي 6 رجالين سنة واتجوزت وماشاء الله عادة طبعية خاصة وهي اليوم هي, هي التي تبتعي ذلك وتبتعي الهاجة هي غصب عن النفس زي الشاب الشاب إذا تجاول سيني الزواجة إيه مش طبيعي مش طيب نفسه راضروا بيه كانوا بحاجة برضه مش طيب عن استعداد نعمل مشاكل خلافات وتلقى حلطه النفسي مش كويس مرة ينفعل ومرة يعيط ومرة ينفعل تحيش إنه هو في السيليستس فربنا سبحناك على ركذ في ابن ادم هذه الفطره لبقاء النوع والذي يسمى بالبدايه الفطره وخلقناكم ها <صفحة> وجعلنا لكم سباتا السبات يعني الموت بمعنى ان النوم يشبه بالموت وجعلنا الليل <صفحة> لباسا وجعلنا الليل لباسا بمعنى ان الناس دميعي يستطرون به وفيه يستطرون به وفيه الليه ده اكون رحمة من الراحمات الليه سبحانه وتعالى ويمكن احنا نقول الكلام ده عمي كده عشان دي بس اتعرف الليه يعني ايه اه اليهود من الشباب اللي سوستين وعزيبوناه تعطيباً جديداً فمن ضمن كعدي بيهم يصلقون الإضاءة على الشباب المسلم في السجون الإسرائيلية وانتناموا وابو غريب وسجون إسرائيل 24 ساعة الإضاءة المستلطة عليه كام الطول اللي له طبعاً ما يعرفش يمال المقابل دي غير النهار 10 دي غير النهار 10 خلاص طيب طب ليه طول النهارده 24 سنه هيك كان حتى انت لو عامل ايام غيبه ولا الدنيا كلها طول الايام اللي غيبه في غيبه في السماء فجاه من ما تمرضت في سكون تصور بقى انت المره دي بقى يا كاعدة كتب المره ترش فيه تتسألت فتقسيم الى 4 الى ليل و الى نهار ها؟ رحمة اذا انت الليل والنهار دي رحمة و هي طبعا اليل سي حاجة زي سواء والنهار سي زي سواء و انت الليل والنهار دي هادئ تبقى اخرى تصور كده ما يجدك مره دي بقى كده بأخير قالي نيف سنامي? نيف سنامي? نيف سنامي? وينه? كان فوق. واحد تاني يقولك انا في صراحة النهار. بس نوم النهار? ما? ما يرحميك. وازالك يعلمونا في المدارسة? قولك ايام الانتحانات? حاول تناول وزاعة. بالليه? ساعة. نصف ساعة. شوف? نوم ايه? اية من اية سبب الشر. ونزلك حتى جماعة راضيين. حتى جماعة راضيين يعني يقولك ايه? يقول اللاعب اللاعب مثلا او بتعقر او بتعفيق لك المدربة يخلوش ايه لسر. يخليه نوم بالليل. لان دي ادعى للنسط. واقوى على رياضاته. ولكن او كان سهير فيه كدلة وشورة جدا يقولك استهريس بالعمر لان ما بيوكد شرح فيه ودي عنا الليلة بباسم ودي عنا النهارة باعشة يعني, يعني مجالا للعيش وطلب الكسر والرزق وطلب الرزق وهذا طبعا ايه من ايه طلب الاشتراك واللي عندنا النهارة هنا حد يعرف هو التقسيمي تقسيمي اليوم عيد العرب متى يبدأ الليل عيد العرب ومتى ينتهي حمد العرب يبدأ النهار بطرور فاكت بطرور فاكت بطرور الليل ينتاج النهار اللي الصباح. الصباح طيب الليل ينتاج بدا ده لو شيح احنا تقسيم غير التقسيم الغربي التقسيم الغربي بيبدا من امتى اللي اليوم التاني بيبدا من امتى الساعه 12 و 57 <تصفيق> او ينتهي طلوع الشمس طلوع النهار فاذا طلع النهار خلاص يا فنك كلامنا في بايت اهميه عشان بنيجي نقسم اليوم او نقسم الليل السول الاول والسول الثاني والسول الثالث بتقسمها ازاي بنجيب المغرب ونجيب الفجر بنقسمه ثلاث فترات الساعه كده الساعه كده في الاول من ساعه الله أعلم. كيفة كيف ما دور وانت كرجل عالي من مجموناه انت غير مطالق ها اه واين ها انت غير مطالق لك انت كل, كل حدا في عيني انت غير مطالق ان تجيب عن كل اسئلة في عيني فأنت. ولكن هذا يبلك على قصول عيني الثاني زي الطبيب هل الطبيب مطالب ان يفسر كل ظاهرة من الظوايا للحياة غير مطالب بل ليك الطب الفضع من الحياة وهي نفسه بل اصبت الطب العجز مشانا المرض زي كيف؟ المرض زي مرض مثلا الضغط ها؟ وليش ننظمه؟ وديوه عباد العباد بي عامل بحش الضغط المثلاث بي ننظم الضغط هو المريض عايز ينظم ولا عايز يحش الضغط في <تصفيق> الضرس <تصفيق> ها <تصفيق> عايز عايز بص مش الاشرب صح اللي جه تقع في السبب الاجرامي تقع في السبب تقع في السبب بالضغط وتعيين السبب الطلب عايز عن ايه عن معرفه السبب حتى يعالجنا السكر متعالج يقولك ننزل السكر انت عارف طب يبقى انت المريض مش عايز الضبط سكر ولا الضبط الضبط المريض عايزين؟ يشير الضبط يشير السكر ولذلك تقول الله عز وجل تكلم في القرآن الكريم عن سبع السماوات فهي سبع السماوات وأنت يا عالم فلا غير مطالب إن كنت تتخسر لكل حال وأنا لا أتريدك هذا ولكن صح إن كنت أقول الله أعلم. وكانوا ثمان يقولوا ايه؟ يقولوا قصة على الشيك محمد عبد الله كان فيه قصة جداً على الشيك محمد عبد الله كانت اشتعروا يذليم يحكيه الشيك محمد عبد الله قدره الذي يقدره مارو عز وجل أن يعيش في فترة انتقالية حال جديدًا في تاريخ الأمة وذي قوي يهز الأمة زلزله هذا اركانه وهو تضلف الطوبيين والعلمانيين على الانسان والحق منسوب والهجله واتهام بانه ليس بدين العيد لدرجه ان كرومر قال كده كرومر المنطقه اللي متاثر بالارض خاص كرومر واقفة اليوم كده وهو ماشي. سببه تخنف الناس هنا في مصر الدين. في العامل ده كان محمد عبدو. فكان محمد عبدو مصر يمسي في اي حالة عشان يقول ليش بتقع. الدين مش سبع. الدين دين العلم. عايز بول كده. فطبع ده محمد عبدو لا يدي رفيزيا ولا كميا ولا حاجة عامل في علوم الشريعة. ما يعرفش عامل. فأي حكام بتلصم فبدأوا ايه يجيعوا ايه ايه البنيسة للتواكد فظهر سبع كواكد ايه زحل والمشتري والامر ايه وايه وايه والزهرة والمرضية والمشتري وآ ونبتل وبلوتو وكمنوا ايه سبع فالشيخ محمد عارض ام اليوم ايه ايه ايه ايه ايه ايه هي دي السماتسة. فالدلق مزك اللي لدي. عنا كان. اخوان صح اخوان صح اخوان صح. وشوية. طلعا. ظهر كامل. اخو كامل. دي بدي دليل عنا نمشي بيه. مشيكات. مشي بيه. سماتسة. رخ ديها بس الشيخ محمد عبده محظوظ. ونزالي كان يعجبني زيب الله يا الحمد. سواء انت وفيرت او خليفته اني عينت وهو يعتذر علي الشيخ محمد عبد الشيخ محمد عبد يقولنا نا اه يعني مثلا هو اللي فصر انا منترك يتفع على ربك بأصحابي فيه انا منيج عن تيداهم فيه فضليل وافصر طيرا فيه أبابيل الطير الأبابيل بالكروف والدرسيل والشيخ محمد عبد يقولنا فيه يقولنا ان هذا الشيخ عامل عبدالغنى في بغنى ان هذا تفسير جليل ومش تفسير جليل اماما في بعض اهل العلم الكدامى المفسرين قال قال المقصود في الجدري والجدري والحصفة والشبه الشيخ عامل قال دي المتروبات رب بعش عليهم المتروبات كل الامر المطوب من جميع التشفس فهد العلم واحد اعتذر عن السيخ محمى العبد وفاقي شخصي هو. سيد خور. سيد خور. وده ادى عن العلماء. يا دبتور. ديه خلو خلو. يعني احنا عندين هنا واحد اسم وعلي. قاعد في نيابا اسم وان? اسم يا دبتور? لا ادى <تصفيق> السويدة اللي الناس اللي اسم ربعين ما تخلي. لم يكروف احد الكلة وحطة اه. لن يتفعه الا ولا لن تأني. هو مصنع الله فنان بأي لا. شكرا بيه? شكرا بان لها مصنع? لا. تاني يابل ومصنعين. سعاد. او سعاد. يابل. تاني يابل ومصنعين. يابل. ولكن بقى احد الالله حتى من قبل. وهو كسير الحق من قبل سفر. اهه. وزوء على هذا الموال بطل. متبني, متبني, متبني قول علم بياخد تعديل وانا متبني ولا بتاع ان ترى انه هيتبني كيف كانوا هيدروا طلبوا طوع باب رش كانت على نفس منول ال... من محمد عبده الشيخ محمد رشيد بالضبط نفس الفتره دكتور وانا عارف بس الشيخ محمد عمرو لانه كان راس الناس ينظرون اليه فالو جلات من هذا ماذا؟ رشيد رضا عشان محمد عبد لا، رشيد رضا في ميزة ما أرى ما فيه ما أرى ما فيه ودي عنا الليلة الباسعة ودي عنا النهارة معاشرة كده عشانهم ما بيش قول هي فين السبع الشلادي ودي عنا سراجاً وهذا إليه؟ الشمس. الشمس ودي حاجة متسفة ديه ان في حاجه اسمها الله يعكس الضوء مركب بالشموع دي والشمس مش متوحد يعكس ليفرين يعكس ليفرن ويعكس او انت صح يعني هو اللي بيبص ويجاري ربنا عايز وجلته في صوره ايه يونس ده ولا عارف في صوره نوح فَخُذْ تَسْتَخِفَّهُ رَبُّكُم إِنَّهُ كان رَؤُوفًا يُنْزِلُ يبصر السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِزَارًا وَأَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَصُومُونَ لَيْلًا وَقَدْ خَصَلَ حَقُّ الصَّوْمِ هه ألم ترَ كان طرق الله سبع سماوات انطاقا جعل القمر في وصف القمر بانه نور مش وصف الشمس بانها سراج سراج يعني هي مصدر للضوء ومصدر الحراره اما بالنسبه للقمر هو عاكس الضوء اللي بيسموه انعكاس بس هو عكس. وده طبعا اللي جه هو اللي مش عرفنا بنعرفه بالقمر وايه اللي عرفه بالشمس ده نفس سنه امريكا بالبحث فقط صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم نفسه طلع ما ركبش البحر عشان يركب الايه يطلع فوق يشوف الشمس وهي بتغيب فهذا دليل على ان هذا العطاء اللي هو القران دليل عين ليش انا تعش ودي وهي تعالى ما حاجه العلماء يا اخواني يعني شوف شوف العدد من عدد انت تضاح الشيء العلماء اذا ارادوا ان يدرسوا القمر صعدوا البيت وإيه ما أراده أن يدرس المشتري صعد إليك وإيه ما أراده أن, أن يدرس المبيه صعد إليك يعني أخذ لك إلا لإيه ما يحدش يا بابايا يا ولا الضرب ولا الظهورة لأ أصني في حاجات بعيدة في حاجات بعيدة يعني ممكن أول العلماء بتكلمه عن المبيه أو وبتكلمه عن الأمر لك. وبتكلمه عن الزهر الحاجات اللي هي في ويقدروا يوصلونها ويوصف لك ان الريف يقول لك عن ايه اللي يسموه الكوكب الاحمر ويصف القمر و بتاع ده اسمه قمر وما او فريقهم ولكن هي يستطيع احد أن يصل إلى جهه الشمس واذا ارادوا دراسه الشمس من سطح الارض فاكر يوم حصل تشوف تشوف كل الشمس في مصر هنا والدنيا كلها الجماعة يتنعون لها ببتوع لفتنة كلهم جماعة هناك بمصر عشان يجلسوا ويصوروا الشمس ويبيع صلى الله عليه وسلم لان ليه دراسة عيدتوا في ايه؟ على عياتكم في الدراسة بالدحس يا تصوبة عشان تصوبة عشان, عشان تزاكد الأمر اطلع لفوء المبيح اطلع لفوء ويوجدان اطلع لفوء إلا عشان الشمس عشان تقول لشمس زاكد؟ لأنك إنت لو وصلت له اطرق بفع جيدك ربنا وصف ايه؟ ودي عنا سراجة وهذا فرن نووي يخوانا عندك فرن بالغاد وفرن بالحفظ وفرن لما ده فرن ايه؟ نووي فرن نووي يعني يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلى الله عليه وسلم يقولون العلماء يقولون بأن من رحمة ربنا عن ذلك الجاهلة سبحانه وتعالى الولاسي جرد طبقاء الهناس الجو اللي, اللي حوارين القرض دي طبقات هذه الطبقات تحمل أرض من شعي الشمس لأن لون هذي الطبقات تصف في أشعة الشمس لا الناس تحت ايه؟ واحد أشعة الشمس بس ادهارها؟ اه فده من رحمة صبرية بقى ايه؟ إذا واحد قبر درجه حراره الشمس قال ايه حد قال حاجه ما هترب غير واحد هم اللي هترب الناس والله وانزلنا من المؤثرات ايه المؤثرات السحاب شحب مؤثرات بان هه فجاءه وكان خير ومن عايز نسب هذا لنفسه وانزلنا السماء المطر المطر دي السماء ايمان ساجده وفعلا بطول البطل ده افلنا بطول البطل ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني في الشربينه وبتنط في المنصوره تنط في في الشربين واحيانا البطل يكون قليل وهو احيانا يكون ايه برده تشربينه دنجاله اه هنا وفيه وممكن في مكان ما اه. ولذلك الله عز وجل جائلا ينسب انزال المطرة لنفسه. وانزال من المحصرات ما تجاء وترفقها. لنخلق جبيل. حقا. الحق بعد فيه. الحبوك. ولا مثل اللي هي الحبوك. انا اشجال كليات. وجهني نثين ايه شايفه من شفسه ادي كل ادف ايه دغس الاول بالسرعه لا نعم الخضره ده هي الخضره دي لا تلاقي خضره في عن خضرتكم شغل التناول بما ان كانت هذه خضرته فهو قادر هه بس شمل ارضه وشمسه ومن قدر على البلاء فواكثر عليه عذاب بس اسهل شوف خالد احنا في التفعيل على صوره من احسن هذا هو القسم الاول القسم الاول من السوره واتكلمنا سابقا على أنه كل مقطع من مقاطع صور له نظم خاص انظر إلى هذا النظم عن ما يتساءلون عن النظم العظيم الذي هو فيه من الخارجون كلا ساعنا من ثم كلا ساعنا من وبعد هنا يبدأ بالسؤال اللي يستفاء يبدأ بالسؤال التقرير أنا بنجي عن الأرض نهادأ يقوله بلأ والجبال أو كذا يقوله إيه بلأ أيها رب يبدا وتا وخلقناكم ازواج دول بلأ. ايه؟ بلاء، يبقى السؤال هنا السؤال تقرير ايه رب انت معمان. وجعلنا ايوه خلقنا نومكم سباتكم الموت نعنا وجعلنا الليل لباسه ها وجعلنا النهار معاشه اه ما نعم بلا يا رب وبنينا فوقكم سبع جباله ها بلا رب. وجعلنا سراج وهج بلا يا رب وانزلنا من الله صراطا ممهدا سجادا نقول ايه بدا يا <تصفيق> جميع حبن ونبات وجنات الفاكهه بدا ثم قال سبحانه وتعالى في مثل يوم الصفسي تري نبت الفاكهه يعني الفاكهه وعلى فكره البساتين التي تتكتف اشجارها من احلى المناظر التي قط يعني ولا لازم يتسمى جنه اه المجال دي ديال والتافه دي انا ما عنديش فكره يعني انا قلت لكم قبل يعني قدر ربنا لي ان انا يعني كنت في الجيش في مشهور منطقه المعادي مشهوره منطقه المعادي دي يعني امل اي واحد انه يعيش في المنطقه دي في القديم يعني اي واحد عايز فلوس او لعيله القدر كان يروح منطقه المعادي 108 اتمنى ان يكون له فيلا هناك حاجه معروفه في الجيل اللي موجوده في اللا في اللا ها كلها كلها هناك كلها قديمه على الطراز القديم والفيلا الجيلات في الفيلا وحواليها ايه حاجه فالشوارع يعني الفيلا اللي قصاد بعض الشجر هنا والشجر هنا تطاول هناك حتى التقى ولا وم... دي رهيبه اه دي طبعا التقى الشجر اللي ملتاب حتى عرش الشارع فيما ماشي في الشارع ف... في ظل الشجر المنظر نفسه يوقفك توقف سيد تنظر للمنظر العجيب فطبع ان هي ربنا عز وجلنا مقالة وجنات من اشتافة ليس من اشتافة اي ملتافة بعضها فببعض. وهذا منظر بديل فالله يتكلم عن نعم اللي عز وجلنا حتى في المنظر فالنصر نقطع ده وهو تلائل الخدرة وإحنا قبل كده لما جينا نتكلم من يعني عن الهيك اللي لتفسير الصورة قلنا كي بحث الله وقلنا واحد عشان تبحث عن الله واحد السفرات ها تسمع الله والسفرات مين؟ آيات الخدرة آيات الخدرة ثلاثة بل والنار الجنة والنار أربع أخبار السفرات صح؟ فهنا بطلت نكلم عن إيه؟ ده ده ليه القدرة ليه وبعدين قال يا سبحانه وتعال إن, إن الفصل. يوم الفصل الفصل من أهل الجنة في النار إيه انت المسجوزينين صحيح؟ نعم <تصفيق> نعم <آه. تصفيق> إن يوم الفصل كان من اللي هو يوم الكيامة يوم؟ ينفه في السور السور كالبوق أو هو والذي يتولى النفس من إسرافيل ملك من ملائكة الله فعندنا إسرافيل وعندنا جبرائيل ولكن ليس في القرآن ولا في السنة عزرائيل تاني عندنا إسرافيل ها دورايل ولكن في السنة وليس عزرائيل ولا في القرآن وإنما نسميه كما سمى الله أول جاء فالفاكم ملك الله يوم ينفقه في السور والمقصود بالبوق إخواننا إذا كنت نسميه هنا مثلاً مثلاً الهرن عرفتون الهرن كان في الهرن الهرن اللي هو يتعلق فوق على البيوت في الجوك فالذي يتولى الندخل ملك من ملائكة الله هذه وظيفته وهو إصرافين فتأتون أفواجاً إنها قريب في البعث الله عز وجل يبتعس العباد من تحت الأرض يبتعس من التعافة فيفردون بأدى فيه وفتحت السماء وكانت أبواباً إيه بالسماء لا ولا ليس أبواباً إذا واحد من صفات السماء لانها سبع انتدائك ومن صفات السماء لانها أبواب فكانت أبواب لبنها أبواب وسيرت الجبال فكانت سرارة وسيرت الجبال فكانت سرارة يعني خطبت الجبال وأصبحت متساوية بالأرض بحيث تظهر لمن يشرب الماء أو لمن يريد الماء على هيئه السراب وقلنا السراب دي ظاهره ضوئيه من ظواهر الصحراء ومن الانسان اللي بي بيدور على ميه يقوم يبص لبعيد كده كانه بيشوف ميه يقوم يجري يجري يجري ما يلاقيش وبعدين يجري عشان يشوف الميه ما يلاقيش دي ظاهره من ظواهر الصحراء فالجبال تتحطم الجبال بتتصيروا بالأرض فإذا استوجت بالأرض تظهر عليه إيه؟ سراب سراب إن الجهنمة كانت منصابة أي مرسودة لأهل ناطق للطاغين لمن طغى والتدبق طغى أي تدوز الحج للطاغين مآبة أي مرجعين يرجع إليها لابسين فيها ها؟ ماكسين. لابسين, لابسين اي ماكسين. مقيمين فيها. احقابا. مدد متطاولة لحد لا يدركون فيها برضا ولا شرابا. يعني ما حاجة. احقابا لا حد لا. لا فيها برضا ولا شرابا. ما فيه الشراب. الشراب نتريل عطش ومن برد نص الى الحراره لهذا لاذا اعزائي الا حنيما ورشاق الحنين ماشي دي الحراره والرشاق صديده لله قيل سليل الاعدال هو الماء الشاخر والرشاق هو الماء الغليظ شديد القروضة الذي لا يحتمله للإنسان يزعل مفاقة أي مفاقة ما قدمه من كفر إنهم كانوا لا يزون أي لا يزون هنا لا يخافون أرجعنا بنا يا شك, شك, شك لا يزون عيام لا يخافون لا يخافون حسابه وكذبوا بأياتنا كذبا كذبا في اللغة العربية على وزن فعلي المصر بتقعوا ايه؟ كذبا تكذير كلمة تكليم كذبا تكذير ونكن من المصادر ايضا من احنا نضيف المعلوماتنا كذبا كذبا كذبا وكذبا تكذير وكل شيء احصي له كتابة بمعنى ان كل هذا مكتوب في كتاب ليس المكتوب فيما يسمى باسم ايه لا لا مكتوب لأ مكتوب هاي هاي وعلى كل نزيم صليناه في كتابة ايوان اللي هو ايه في صحاق الاعمال فزوكو قال بعض اهد العين ونسى بقوله ابو خبيرة هذي ايه فين؟ في المصر فزوكو فلان نزيده بقول الله؟ انا اشده ايه ايه على كفة ليش دعما بنا بص بص ساعه احنا ليه بنعمل عرض بس في الصوره ان شاء الله يعني ايه ان للمتقين متفازون المتقين اهل اللي بنعرفوا سيئ وبعد كده نتكلم ان للمتقين مفازه المتقين هم اهل اللي باق ومفازه ايه نجاتا ايه نجاتا بس لون خلال أي المساتين وأعنابة وكواعب أترابة الكعب <تسنى> الكعب <الهتزم> دي وصحر من حور, حور العين من أوصاح الحور العين إنها كواعب وأتراب <تساعد> كواعب أي الكائب في الجغة العربية هي الفتاة التي ظهر أو كعبة أو نهد في اليهت. السلام <سؤال> <سؤال> عليكم اخواننا السلام عليكم السلام يا حبيبه اختاروا الرافه نها كاسجوها يعني لسه الزيارات و لسه بدأ التابلع. عند البلوك دي نتسابه ايه؟ نها كاسجوها يعني كيف تبدأ؟ تسجيها اكبر وده من علامات البلوك في البنت الترافر الترافر يعني في سنة واحدة في سنة واحدة كوارب مع الترافر أو كوارب مع انا فوجئت بين بعض الناس يعني يحتاج إلى هذه الآية ويظنوا فيها أيضاً أن الآية هذه عبارة كلام قبيح والكلام مستاجم مجموعة عن كلام بلد أدب ودخل عاك أي سبب لذلك؟ فمن السبب لذلك أن الإخوة نزلهم عن نت نزلهم نعني نت قصة الإسلام بنت كانت نصر والقص المعروف اللي انتوا عارفين ان البنت دي آآ شافت آآ بعض المتدينات تقراوا تقرأ القران في في في المواصلات وما شابه ذلك احتد بالك وحبه البنات تقرا علي البنت دي ايه مشي المشي مشى فبدت تقرا علي البنات فكل اللي موجود يعني ايه قال لي تعالوا يا حضره كلام قميخ ف ايه ف لما رحت اسال بعض الاساتذه بعض قالوا لنا في القران حاجات نجي وتواع بعد طبعا هذا اقصى هذا الكلام تافه في القران الكلام يقول كلام ثلاثه كلام مؤنس وكلام رجولة وكلام مخنس تاني؟ كلام ايه؟ مؤنس ف... وكلام رجولة كلام مخنس كلام مؤنس كلام مؤنس وزي كلام المرأة إذا تكلمت المرأة يعرف أن هذا كلام المرأة خلاص؟ وكلام الرهورة ها تكلمت نفسك ها انا رهول. اما الكلام المخلص له رهورة ايه ولا روشة. يعني المرة اذا تكلمت نفسك وقالت يا قلبي يا مش عارف يا ايه تعرف رجل اللي بكلمة مين؟ راب انا واحدة ستة مجرم كوية. يا يا مش عارف يا ايه ايه واحد المسلم يقول يا جمالي أن المسلم ترى خارج الدمراء الراجل الراجل خشن يتكلمه يزوكه في الكلام ترى خارجه ديه راجل فيه هو كده ها ولا كده مثال ذلك مثال ذلك لما الراجل مسلم يجي نفسه والخير والليل والبيلاء تعريسه والخير والليل والبيضاء وتعروف من <تصفيق> والسيف والطرطاص والسيف والطرطاص دي والقلب د كمام من المتنبي المتنبي هو د لي هذا المتنبي كان يعني اللي كانوا كلام في رجلهم داخل والخير والليل والبيضاء وتعروف إلى أ60 إلى أحد بيت ترى كده يا راجل مشايلو فخافت بالنات الجمود ده يقول اقول له والركو يقطرني كان الخفاف ذلك الراجل بيقول كده انا عارف بس الشيخ بيقول يقط بصوا واللي خفاف ده اللي هو بكلمه الراجل ولا زيت راجل ايه راجل آآ راجل آآ هذا هو ده ده مرغولة آآ الأنوسة معروف واحدة مثلا طعاية ابناء ويكتب ابناء ومشارة أنسة ونجد هذا هو أنسة ولا هو إيه؟ راجل سابق شو بتشكر جميل موسيق قولي أولو أنا وَيَحَكُمُوا وَهُبُّوا وَسَأِدُكُمْ هَلْ يَقْتُلُوا مَتُلَ الْحُبُّوا؟ ده يقولك بيت شعب نصه دولة نصه ونص مخنّس ليه؟ بيت نص على أيها النواب ويحَكُموا وَهُبُّوا لتالك إنه ايه؟ داخل الحرب هيحارب الوقت وبعدين نص تاني ايه؟ مخنّس وُسَأِدُكُمْ هل يقتل رجل الحب بباجله خالد زيد صحه؟ ايه الكهان مخلص ومؤنس ودولا لا تجد في القران هه ونوسى. ولا تجد في القران خلوشه ولا تجد في القران كلامه كلام ايه آه. لا ده تنفيذها برجاء تمي الهدف الثاني يعني مثلا يقول لك ايه اغسلوا الى كلام عاد وتواعد اضرار الله الله عز وجل يصفي الامر العين يوم القيامه بانكم كواعد بمعنى انه في سن في سن صغيره وشباب استنتروا بها اهل الجنه ليس في عيب ولا حاجه وتواعي بأطرابها وذلك ان تعيوننا يخلق ان الله سبحانه وتعالى اذا تكلف في مسئل الجناع وشبه تلك يكمن يكمن مثلا ايه حد فاكر ايه الرفق ايه ايه يقول ايه اه يقول ايه هن لباسوا لكم وعنكم كلاماً غاطباً، فأخذناها، سرك كله مع زباً، وسر وقت مع الرجل، غاطباً ليه؟ من الأدب، يقول لك من أنا والقرآني إذا تتلمت في هذه المسائل أن تتلم، أو لا من قساء، فلم تجد ماء، قالوا لابسنا على تفسير من قال عناي الجماعة، على قول ما قال، فمع الجناس الخلوسة، ولا ألوص، إن لمنتقيدة مخاجعين نجاح حجائقا جميع حديقة وأعنابا جميعنا وتواعد جميع كاعد في سن واحدة وكأسا دهاقة كل كأس في القرآن خمر فالكأس هنا نسمعين خمر دهاقة الممتلعة والمقصود بالخمر خمر الجنة وليس لأن الخمر الدنيا إلا باسم فليتسكب ولا تذهب بالعقل ولا تحتد الى منزل كما يقول وكاسا بهاقه اي منترى لا يسعون فيها لغوا ها الكلام عبث ولك اذا الكلام في كلمه لاني تعرف ان الخمره لا تشرب الا في سهرات الحمراء تمام سهرات الحمراء السهرات الحمراء يبقى فيها ايه نهل الحمراء يبقى ايه جزائل من ربك جزائل؟ أي يعني هذا وضاء على عملتك من ربك هذا من العطاء الحمد لله حسابه أي من حساب الله ومن عطاء الله ومن جزاء الله عز وجل على عملتك ثم وصف الله عز وجل بقوله ربي السماوات والأرض وما بينهم ما بين السماوات والرحمن فواصف الله عز وجل بالرحمن رب السباوات الأضواء بيننا والرواب بيننا لا يمنكونا منه في الطاقة أي لا يمنكو أحد أن يتكلم أو أن ينطاقب الله عز وجل يوم القيامة إلا بإذن سبحانه فعلا يوم يقوم الروح والملائكة روح يعني جبريل يوم يقوم الروح جبريل والملائكة لأن الله عز وجل ذكر العالم بعد خاص فقدم جبريل مقامها رفيع عندنا سبحانه ثم سنة بالملائكة. اه لا يملكون يوم يقوم ضعوى الملائكة صفى امام ربنا سبحانه لا يتكلمون. الا من اذن لهم? الرحمن. فقال? ها? صوالة. قال حقا. قال حقا. زلك اليوم? ها? الحق. اليوم? اليوم? فالحق يعني ايه الذي في يحق الله سبحانه وتعالى الحق فاهل الجنه الى جنه واهل النار الى نار فمن شاء اتخذ الى ربه ما اما ايذيا فمن شاء اتخذ الجنه رجعنا وما ومن شاء اتخذ النار فاذيا وما ابك ان انظرناكم ها سنظلكم اي ضوصر يوم ينظر الله يوم ينظر الله أمامه. المرء ما قد جمت هذا ويقول الكافر يا يلكني كنت ترابا أن يتمنى الكافر من هور العفاق ومن هور يوم القيامة أن يكون ترابا ألا شيء ألا أل سيء إنما أردت تفسير الصورة هكذا تفسيرا مجملا لأن السنة الماضية كان في بعض يجي فوق أخوات لك فصل الكناف فصل الكناف فهذا تفسير مجمل وإن شاء الله نعوده بإيه كان المره الثانيه فا يخلينا احنا ما نضطش نتكلم فيها على اساس ان ايه الاكس والصفر حاضر المره الثانيه فاخدوا خالص هذا الله عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله كلام الشيخ محمد